يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خَلَقَكُمْ والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء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 فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَائِهَا أُولَئِكُمْ إن كُنْتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أن تَعَالَى الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُم بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُم بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ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 وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ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 فدع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بق لها وقثائها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير إهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم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 Katakanlah: "Aku hendak memberitahu mereka tentang apa yang Allah beri kepada kamu untuk dijadikan perbincangan di hadapan Allah. Akan tetapi, bukankah kamu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 وبالوالدين احسانا وذل قربى واليتاما والمساكين والمساكين وقولوا للناس حسنا واقيموا الصلاه واتوا الزكاه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 قل فَلِمَ تقتلون أَنبِيَاءَ اللَّهِ إِن قَدْ جَاءَكُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا رَدَّكُم إِلَّا أَن كُنتُم قَوْمًا عَنِيدِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ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 وما كفرس ليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحرة وما أنزل على الملكين يعلمون الناس السحرة وما أنزل على الملكين بباب له روت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفذقون به بين المرء وزوجه وما هم بضار الدين به من احد الا باذن الله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 Inallah, Allah adalah segala sesuatu yang Maha Kuasa. Saya beribadat dan saya beramal. Saya berusaha untuk berbuat baik. Saya berusaha untuk berbuat baik.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 الذين آتينهم الكتاب يتلونه حق لا وتيء أولئك يؤمنون به وَمَن يَكْفُر بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ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 الطائفين والعاكفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمنه وارزق أهله من الثمرات ورزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر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 Qul bal millet Ibrahim hanifan, wa ma'kan min al Mushrikin. Qulu aman bil Allah, wa ma anzil ilaina, wa ma anzil ila Ibrahim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 Qul a antum alemu amillah, wman azlamu min man kta mashadatan ingdhu min Allah, wma Allahu bghafilin, amma ta'amlun, tikel ummatu qad khalt, lha ma ksebet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 ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا Katakanlah: "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang itu mendapat salawat dari Tuhan mereka dan rahmatnya, dan orang-orang itu Fman hajal bait awa iqtam rafal junaah عليه ayat tawaf bhih ma, wman tautaw khairan, fa inna Allah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 Ilahalahina tabuwa aslahu wabiyanu, faulaike atubu alaihim waana tawabur rahim. Innalahina kfaru wa matuwaum kuffarulaike, ulaike alaihim laghatulillahi wa al malaikat wa al nas strengthens dalam Islam, tidak akan menak salahkan Allah pekutattah di dalam Islam, dan tidak akan menuntut atas dari Allah, tidak ada ilah di sekian lain, hanya في Hospital Rahman,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 Ya ayuhan nasu, kulu mina fi al-ard halalan tayyba, kulu mina fi al-ard halalan tayyba, walat-tabguu khutwatil shaytan, innahu lakum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 ما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما انهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلاهثم عليه ان الله غفور رحيم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 وَلِتَكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي فَلَيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ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 Inna Allah la yuhabul mu'tteedin, wa حيث thakiftumuhum, wa ahrujuhum حيث ahrajukum. Wal fitnetu ashad min al qatil, wallah tukatiluhum ingdal masjidil haram hatta yuqatilukum fihi. Fa Kazalik jaza al kafirin, fa'in anteho fa'inna Allah gfaru rahim, wa qatiluhum hatta la tukun fitnah, wa yakun al dinu lillah, fa'in anteho fa la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 فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيان أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي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 Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah berkehendak dengan perbuatanmu dan Dia melihat apa yang kamu lakukan. Jika kamu beriman kepada Allah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 Fahamu anna Allah Azizun Hakim. Hal yang dzurun illa ayiatiyahum Allah fi zulim min alghamam wal malaikat wa qudiy alamr wa ilal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 و الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخل الجنة ولن ما يأتكم مثل الذين خلو من قبلكم مسّتهم البأساء مسّتهم البأساء والضلال يزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون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 والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيط Kulhu wa azan, fagtazil nisa' fil mahiyz, ولا تقربوهن حتى يطهرن. فاذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. Inna Allah ya'hub al-tawabin, wa نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله وعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين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 Allah غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإذا فأو الله غفور الرحيم وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم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 Famsaqum bimagroofin atau tersriqum biipsan. ولا يحل لكم أن تأخذوا من ما شيئا إلا إلا أي يخاف ألا يقيم حدود الله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 كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديانهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم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 من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسق وإليه ترجعون ألم تر إلى الملئ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا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 فَمَنْ شَرَبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إلَّا إلَّا مَنِ اخْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرَبُوا مِنْهُ إلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ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 والله مع الصابرين ولما بغزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين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 Walakin, ia telah f, f minhum man aman, wminhum man kafir. Walau Shah Allah maqtatelu, walakin Allah yafgalu ma yurid. Ya ayuhal dzinamanu, anfqu min ma rizqna مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم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 يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذاك الذين ينفقون مالهم رياءا الناس ولا يؤمن ولا يؤمن بالله واليوم الاخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فاصابه وابل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 Wahai mereka yang menghabiskan harta mereka dengan berbuat salah dan mengingkari Allah dan mengingkari kebenaran dari diri mereka sendiri, sebagai contoh seperti orang والله بما تعملون بصير أَيَوَدُ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ دَنْتٌ مِنْ النَّخِيلِ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَر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 Ilah an tghmuz fih, ugalmu an Allah gani hamid. Al Shaitan yadukum fakr, wa yamurkum bil fahshah. Wallahu yadukum والله واسع عليم يؤت الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب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 Fman jahhuh muargahtum dari Rabbih, fanthah, falahu ma salaf wa amruhu ilalillah. Wman gadaf aulaih k ashabul nahl, hum fiha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 فإن لم يكن رجلا فرجل وامرأةان من من ترضون من الشهداء من من ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكّر إحداهما الأخرى ولا يبشّهدا إذا ما دعوا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 تم مولانا فانصرنا على